وكانت يعني مقدمة شرح الكتاب عبارة عن ترجمة وتعريف بالشيخ عبد الرحمن عبد الخلق حفظه الله وكلام عن قضية أساره الشيخ في مقدمة الكتاب في مقدمة الطبعة الثانية التي بين أيدينا قالوا هي قضية التسمي بالسلفية وتكلمنا عن نشأة الشيخ في ظل أجواء علمية سلفية خالصة وكيف رباه أبيه رحمه الله على تعظيم كتب شيخ لسام تامية وابن القيم والمعارك العقدية اللي كانت تثور بين والده اللي تربع العقيدة الصفية أيضا وبين يعني الصفية وغيره من الأشعرة ثم جهود الشيخ وأسفاره ورحلاته الدعوية واستقرب الكويت ثم جهوده العلمية ومن هم شيخه ومن هم تلامذته ثم تكلمنا بعد ذلك على مسألة السلفية كلفظ لفظ السلفية وما هي نشأته وما هو مدلوله وتكلمنا أن كلمة السلفية مأخذها من كلمة سلف وسلف يعني تقدم والسالف المتقدم وقلنا أن سلف الرجل هم آباؤه المتقدمون أو من, هم من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل وذكرنا ورود كلمة سلف في القرآن والسنة وذكرنا أيضا معنى السلفية في الاصطلاح بعد ذلك تكلمنا عن يعني وهذا هيأتي في مقدمة الشيخ أيضا المقدمة الطبعة الأولى الشيخ هي تكلم عن التطور التاريخي في ظهور الفرق في الإسلام اللي أدت في النهاية للحاجة لتميز أهل السنة بمنهج في الاستدلال وفي النظر في النهاية سمي بالمنهج السلف نحن نجيله مرة أخرى مسألة التطور التاريخي وحال المسلمين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك في جيل الصحابة ثم في الأجيال التالية التي نشأت فيها مصطلحات كمصطلح أهل الحديث ومصطلح أهل السنة والجماعة ثم الآن مصطلح السلفية وما هي الحاجة الداعية لهذه الأسماء من هنا كانت الإجابة على الشبهة أو السؤال الذي تسأل به البعض لماذا تتسمون بالسلفية وهو لم يرد في كتاب ولا سن نبدأ نقرأ من كتاب من كلام الشيخ مباشرة الناس جابت الكتاب ولا لسه ما لقيتهش طيب في المقدمة الطبعة الثانية الشيخ بيقوله من هذه الشبهات على سبيل المثال قولهم لماذا تتسمون بالسلفية وهو لم يرد في كتاب ولا سن احنا اتكلمنا عن هذا الامر المرة الاسبوع اللي فات بس هناتي على كلام الشيخ سريع قال ورد على ذلك ان نقول ان اطلاق الاطلاق الاسماء على اي حقيقة لا ضرر منه مطلقا يعني الاصل في مساله التسميه الاباحه لا ضرر منه اطلاقا سواء في الشرعيات او في المباحات تتسمى باسم في, في تسمي نفسك او تسمي بيتك او تسمي دبتك ده مباحات لان دي مباحات طب في الامور الشرعيه برضه جائز سواء في الشرعات أو المباحات والتسمية لأي أمر شرعي إذا لم يشتمل على باطل الاسم نفسه اللفظ اللي انت هتسمي به ما يكونش فيه مخالفة عقدية ولا يكون في باطل هذه التسمية طالما ما تشتملش على باطل ليس فيه ضر بل قد يكون من الواجبات الشيخ ضرب مثال قال كما أطلق المسلمون على علم الإسناد مصطلح الحديث لفظ مصطلح الحديث اللي أصبح مدلول الآن على علم ليه قواعد وليه ضوابط وليه وفن فن من الفنون اللي تميز فيه من تميز وليه, وليه كتب ومجلدات ومؤلفات وصار علم كده اسمه علم ومصطلح الحديث من أين نشأ هذا الاسم هذا نشأ لم يكون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا العلم وليس هذا بدعة عشان الناس اللي بتقول اين من اين اتى التسمي بالسلفية ولم يكن على زمان النبي صلى الله عليه وسلم برضه التسمي باسم او العلم اللي اسمه مصطلح الحديث لم يكن على زمان النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا بدعة لان التثبت في الاخبار والنقل عن الرسول وهو ده لب علم مصطلح الحديث لب هذا العلم هو التثبت في الاخبار ومعرفة احوال الرجال وغيرهم التثبت في الاخبار والنقل عن الرسول مطلوب كذلك سمي بعض المسلمين بالمهاجرين من اج وبعضهم بالأنصار من أجل النصرة يبقى إذن التسمي بالمهاجرين والأنصار ليس منافيا لإسم الإسلام وهذا أمر أقره النبي صلى الله عليه وسلم وبعض المسلمين بعد ذلك سموا بالتابعين من أجل اتباعهم للسلف من المهاجرين والانصار المشهود لهم بالخير فما هو الضير من أن نتسمى بالسلفيين طالما فيه مهاجرين وأنصار وتابعين فما هو الضير أن نتسمى بإسم من نتبع على وهم السلف الصالح فنتسمى بالسلفين أي الذين يتبعون منهج السلف الصالح في فهم الدين والسلف الصالح الذين نتبعهم هم الصحابة واتبعون لهم بإحسان وهم خير القرن والشيخ بيقول ده مش كده بس ان احنا بنقول الجواز التسمي لا ده هو بيقول هذه التسمية الضارورية يعني تكاد تكون الواقع يفرضها علينا لتميز هذه الطائفة المهتدية عن سائر طوائف الضلال الذين تركوا منهج الصحابة في فهم الدين واتبعوا طوارق طريق الخوارج الغالين المتشددين او المؤولين المتنطعين او المقلدين الجامدين اذا احنا بنضرب المثل او نقول كما جاز التسمي باسماء غير اسم الاسلام زي المهاجرين والانصار والتابعين وبعدهم صار اسم اهل الحديث أو الحنابلة كمذهب عقدي مش فكري او أهل السنة والجماعة أو الفرقة الناجية كل دي أسماء ومسميات بتدل على طائفة صاحبة اعتقاد نقي على وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إيه المذموم بقى اللي أي حد بيحذر من مسألة تفرق الأمة أو تشيعها أو أن المسميات ممكن تؤدي للفرقة المذموم هو اللي جاي اللي هو الشيخ اللي بيتكلم عليه ومع هذا فنحن لا نتعصب لهذا الاسم اي حد من العلماء ونحصل نظن به منها عن مسألة التسمي او تكلم من التحذير تفريق الامة يخشى من هذه المسألة اهل هو مسألة التعصب فنحن بنقول ان التسمي بشرط عدم التعصب وبكده تكون استفدت من التميز بهذا الاسم ونجوت من خطره او خطر مسألة التحذب او التعصب بنبذى هذا الامر ومع هذا بل نح... فنحن لا نتعصب لهذا الاسم بل نحب كل مسلم يشهد الشهادتين كل مسلم يشهد الشهادتين ويعمل حسب استطاعته بمقتضاه نوالي كل مسلم يحب الله ورسوله ولا ننصر السلفية وإن كان مبطلا ولو كان عدوه كافرا فنحن لا نوالي السلفية في الظلم بل نوالي كل مسلم حسب دينه واعتقاده وإيمانه إذن التسمي لا اشكالة فيه وانما الاشكاله في التعصب والتعصب كما ضربت المثل في الاسبوع الماضي ان العلماء على طول القرون المتطاولة اقاروا التسمي بالحنبالي وبالشافيعي وبالماليكي وبالحنفي لكنهم في الازمان المتأخرة عابوا متعصبة المذاهب حتى بيسموهم مصطلح كده يقولك متأخري ومتعصب المذاهب في الأزمان الأخيرة أطباع الإمام أحمد أو أقرانه أو تلامزة المباشرون لم يكن في هذا النوع مطلقا أبو يوسف ومحمد بن الحسن تلامزة الإمام أبو حنيفة خالفوه في مسائل كثيرة جدا لكن المتأخرين من الحنفية المتأخرين بقى الأزمان القريبة بتاعتنا نحن نسمعها الأزمان المتأخرة ومن الشفعية ومن الملكية ومن الحنبلة هم اللي وقع فيهم هذا الداء اللي هو داء التعصب لإمام المذهب وممكن يكون عندهم مرض خطير جدا ويعني بنحاربه ونحن لا نخيره ولو مسائل تقديم المذهب والتقليد الأعمى المذموم لأقوال المذهب أو لمسائل المذهب حتى لو بان له الدليل بخلافه هو ده اللي ما ينفعش هو ده اللي بقى نقول لساعتها التعصب المذموم والتسمي المذموم ومثل هذا طيب علاج هذا الأمر يكون بنبز الأسماء ولا بمعالجة التعصب يعني عايزين نعالج تعصب الشافعية للشافعي ونبذ الدليل نعمل ايه؟ الحل هو الغاء المذهب الشافعي؟ قطعا لا الحل هو تعميق الولاء على الكتاب والسنة والانتصار للدليل واحترام الإمام الشافعي والاستفادة من آرائه وفقه فهو ده الحل عند كل العقلاء فانت دلوقتي لما بتقول ان التسمي بالسلفية ممكن يكون مدعاء لتفريق الأمة أقولك جميل التفريق ده يأتي من التعصب لهذا الاسم والولاء والبراء عليه دون الكتاب والسنة الحل مش نقول لا التسمي خطأ او ان دي احزاب وكلام بيرمى بيه السلفيون لا الحل ان احنا نعمق الولاء عند الناس للكتاب والسنة ونقول زي ما الشيخ بيقول ان احنا نوالي المسلم وعلى حسب التنتزامه بالكتاب والسنة ولا نوال السلفي مش معنى ان اسمه سلفي او بقى بقى, بقى. او بياثر ثوبه يبقى على الحق المطلق قطعا لا ده غلط حتى ولو لم يتسمى بالسلفي انا عايز اقول لكم ان التعصب مرض تحت اي اسم ما في واحد مش متسمي باسمه بسلفي ومتعصب برده فواحد يقول لك نبذ الجماعات ونبذ التفرق و و وانا على الاسلام على اسم الاسلام وتيجي تناقش في الاراء تلاقي التعصب والانتصار للشيخ اللي علمه المساله دي صح احنا عندنا ناس حربت الجماعات الإسلامية المعاصرة او حربة التسمي بالسلفية وصار أتباع الفكر ده هم نفسهم وقعوا فيما فروا منه وقعوا في إيه في التعصب للأسف الشديد فالتعصب مش مرتبط بالاسم التعصب مرتبط بالشخصية خلاص فلذلك الشيخ حتى بيقوله ونحن في النهاية حملة دعوة تسمى الدعوة السلفية وهذه منهج كامل لفهم الإسلام والعمل به والدعوة إليه فقد تضافر العلماء السلفيون على شرح هذه الدعوة وبيانها عبر القرون وإلى يومنا هذا ونحن على منهج هؤلاء العلماء العاملين بيضرب الشيخ أمثلة فيقول فمن يستطيع أن يستغني عن أصول الفقه التي كتبها لإمام الشافعي في كتابه الرسالة من ائمه العلماء السلفيين ما مش شايف حقطا يا مين استطاع يستغني عن كتابات الامام الشافعي واول مؤلف مستقل في باب اصول الفقه الا هو الكتاب الماتع كتاب الرساله للشافعي رحمه الله من يستطيع ان يستغني عن مناقشات ابن عباس وعلي بن ابي طالب للخوارج رضي الله عنهما للخوارج ورده عليهم في استحلال اعراض المسلمين واموالهم بالمعصيه ومن يستطيع يستغني عن فقه الامام مالك وغرود الامام احمد على شبهات الزنادقه من يستطيع أن يستغني عن كتابات شيخ لسام تمية في المصالح الشرعية وردوده على الفرق الضلة كل دول أئمة السلفية ونحن لهم متبعون كل هذا وغيره مما يشكل قواعد المنهج السلف لا غنى عنها بتاتا لطالب العلم المعاصر هذا بالإضافة أولا وقبل كل شيء إلى نصوص الكتاب والسن وهذه السلفية في الجملة معناها إيه؟ الاتباع المستبصر لنصوص القرآن والسنة واحترام العلماء الذين قاموا بفهم هذا الدين وتبليره واقتفاء أثارهم في ذلك وعلى كل حال الذين ينكرون على السلافيين اسمهم لم يسلموا هم أيضا من أن يطلقوا على أنفسهم اسما يتميزون به يعني هم في النهاية يتسموا باسم زعنين من كلمة السلفية تبتسموا باسم حتى ولو لم يتسموا بأي اسم هم صار عندهم نفس المرض ألا وهو تعصب للشيخ ونسربوا إلى الشيخ أتباع فلان أو أتباع فلان ووقعوا فيما حذروا منه وهكذا يتهمون غيرهم بما هو فيهم وهذا هو اتباع الهوى والفرق بيننا وبين غيرنا أننا لا نتعصب لهذا الاسم ولا نوالي ولا نعادي عليه ولا نجعله شعارا بديلاً عن الإسلام بل نحن مسلمون أولاً وأخيراً إن شاء الله بهذا سمان الله عز وجل وقد رضينا بالإسلام دينا والسلفية عندنا لا تعني أكثر من الإسلام الصحيح الموافق للكتاب والسنة والمتبع للسلف الصالح وضوان الله عليه يبدأ كلام الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله في مقدمة الطبع التانية على مسألة التسمي وإن هو بيقصها على الأسماء الكثيرة التي أطلقها العلماء على فنون من العلم أو تسمى بها العلماء وأقرت على مدار التاريخ زي التسمي بالمذهب الفقهي أو التسمي بالبلد الذي ينتسب إليها أو التسمي بأهل الحديث أو أهل السنة والجماعة وغيره. الشيخ في المقدمة أيضا بيدلف إلى شبهة ثانية ألا وهي قول بعضهم أنتم مقلدون مش. الشبهة الثانية بعد مسألة التسمي قاول بعضهم انتم مخلدون يعني بي بيقول ان بعض الناس بعد ما نشرنا المنهج السلفي وبيننا قواعده قالوا ان انتوا فاكرين نفسكم ايه انتوا مجموعه من المخلدين لكلام ابن تيميه ومحمد عبد الهير. بيطلع اللي بيسموا نفسهم باحث في الحركات الإسلامية مهدي دلوقتي مسميات بقى بتطلع في الاعلام كده يقول لك ناشط سياسي يعني ايه ناشط سياسي ده وظيفته ايه يعني يقول لك ناشط قاعد ينشط كده واحد تاني برضو يجيبوه زادياء رشوان باحث في الحركات الاسلامية كأنه يعني استقصى الحركات الاسلامية وفهمها وعصارها وده بقى اللي يجي يتكلم على الحركات الاسلامية يعني من عجائب الزمان في فيديو مسجل لضاق رشوان جايبينه كده بيتكلم فبيقول السلفيين متمسكين بحديث خير الناس قرني ثم الذين يقولهم ثم الذين يقولنهم وهم اتصل بواحد واحد يعني واحد اتصل هو اتصل عليه بالتليفون في البرنامج يعني ويقول له الحديث ده انا بحثت فيه والحديث ده ضعيف السلفيين ماسكين في, في البخاري ومسلم بعد شويه رضا رشوان بعد ما اغلق معاه الاتصال رضا رشوان قال له اصل انا عارف السلفيين كثيرا بالاسناد ما كثيرا بالاسناد وده بقى في الحركات الاسلاميه اللي فاهمها وعضمها كويس ده رضا رشوان يقول لي حاجه إذا كان السلفيين ما بيهتموش بعلم الإسنان مين اللي على كوة الأرضية بيهتم بعلم الإسنان ومسألة التحقق من الأخبار ورواياتها ده أئمة الحديث وأئمة علم الجرح والتعديل والمصطلح وتحقيق الكتب هم السلفيين يعني طبعا يعني كل طيار بيبقى مميز في جانب أكثر ما يميز الطيار السلفي هي دي الباحث بقى في الحركات الإسنانية لك أسنان عارف السلفيين ما بيهتموش بعلم الإسنان في المهم يعني بعض هؤلاء اللي بيسموا يعني باحثين في الحركات الإسلامية أو اللي بي بي بيعيبوا على هذا المنهج بيقولوا أنتم مقلدون أنتم ناس مش فاهمين حاج جايبين كلام شيخ الإسلام تيمية وكلام محمد عبدالوهاب وعملين ترددوه وفاكرين نفسكم بتفهموا أنتم مقلدون فالشيخ بيقولوا هذا افتراء فلسنا مقلدين إنما السلفي الحقيقي متبع للحق والدليل معظم لعلماء الأمة مقدر لجهودهم وغير متطاول على فقههم وعلمه ومتبع للحق أن وجده غير طعان ولا لعان ولا فاحش ولا بغي الأمر ده بيجرنا لمسألة الشيخ بيكلم فيها هي مسألة الاتباع والتقليد أنت في تعبودك لله عز وجل متبع ولا مقلد في ناس بترمي السلفين بتقول انهم مقلدون والشيخ بقول بل نحن متبعون ايه معنى الاتباع وايه معنى التقليد بتكلم الاول عن مسألة التقليد العماء في النهاية يعني في تعريفهم للتقليد كلمة التقليد جاية من جعل القلادة في العنق والقلادة ما يحيط بالعنق ومنه تقليد الولاه وهو جعل الولايات قلائد في اعناقه اللي كونها امانات لما واحد والي نقول نقلده الولاية كأن إحنا حطينا أمانة البلد في رأب ماشي؟ فمن هنا جاءت كلمة تقليد الولاية ومنه في الحج تقليد الهدي راحت بساقة معه الهدي وراح يحج يجعل قلادة ده من السنن يجعل قلادة في عنق الهدي ليعلم او يتميز عن غيره ده اسمه ايه؟ تقليد الهدي ده من ناحية اللغوية من ناحية الاصطلاحية كلمة التقليد هو قبول قول الغير من غير حج او من غير معرفة دليله انت مثلا ترح لشيخ تقول له اعملان في المسألة الفلانية او المسألة الفلانية جائز ولا غير جائز يقول لك جائز سلام عليك وعليكم السلام انت تقلده في هذا يبقى ده اسمه ايه تقليد قبول قول الغير من غير حج او من غير معرفة دليله جايب الكلام ده جائز ولا مش جائز منين انت مسألتش يبقى ده اسمه نوع من التقليد التقليد ان انا اخد كلام شيخ الاسلام ابن تيمين او اخد كلام شيخ الاسلام محمد عبدالوهاب وابثه في الناس بدون معرف وجاب الكلام ده منين وايه ادلته يعني شيخ الاسلام بيقول الطواف بكذا او الفعل كذا او الفعل فلاني شرك او محرم ابثه في الناس من غير ما اعرف دليله ومن غير ما اعرف جابه منين يبقى ساعتنا اني بقى مقلدة اما الاتباع ده التقليد ده مذموم ولا جائز ولا قبل ما نعدي على مساءة التقليد دي التقليد ده العلماء تطاولت كلماتهم في ذنبه لكنهم قالوا إنه أحيانا قد يلجأ إليه الإنسان مضطرا واحد أمي بسيط والدي أو والدك أو واحد من أبائنا البسطاء ما عندوش قدرة على فهم النصوص الأدلة ممكن ما بيعرفش يقرأ ويكتب أو يقرأ النصوص وهو يفهمش أدلتها فيبقى مطلوب منه ان هو يعمل ايه يذهب الى المستفتي الذي يسق المفتي الذي يسق في دينه وقول له الله عم الشيخ مراتي لبسه سيغة وسمعت ناس بتقول فيها زكا وما فيها الزكا ازك نزك عنها ولا ما نزكيش يقول له يعمل حاجة مثلا حلي النساء ليس فيها زكا مثلا على قول الجمهور او يقول له ان على ما زكب ابا حنيفة فيها الزكا يقول له شكرا عم الشيخ سلام عليكم وعليكم السلام ويروح له مراته وطلع الزكا ده مقلد ولا متبع مقلد لو الشيخ ده قال له طيب ده المسألة دية النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها كذا ورد فيها النص بكذا والعلماء اختلفوا فيها على كذا وراجح فيها كذا يبقى ده مساعدها متبع لانه عرف من اين اتى الحكم خلاص يبقى ده فرق بين الاتباع والتقليل واجبنا احنا كسلفيين او كناس اسمنا طلاب علم ايه اقولك ان احنا الناس لو بغض النظر عن إحنا بقى لو هنكلم على كل الناس الناس طالت طبقات في طبقة المجتهد وفي طبقة المتبع أو طالب العلم مميز وفي طبقة المقلب كل واحد بحسب علمه قدرته طابقة المجتهد اللي هم العلماء العلماء تنزل نوازل بالأمة يوموا جايبين القرآن والسنة ويوموا طلع حكم لم يسبق إليه مسألة نزلة جديدة دلوقتي يا عم الشيخ ينفع اشتراع عربية من البنك عن طريقة تقسيط تروح للعالم خلاص العالم يعمل ايه يجيب النصوص الشرعية في مسألة الربا وفي مسألة البيع والشراء وبيع ما ليس عندك وا وا وا وا وكل الادلة دي ومقال في النهاية جائز او غير جائز ده مين العالم يبقى العالم فرضه الاجتهاد طيب طالب العلم المميز ده متبع متبع يعني ايه يعني يجمع اقوال العلماء وينظر إلى الأقرب منها موافقة للدليل ويأخذ به يعني مثلا زي ما ذكرنا مسألة في, مسألة في الوضوء أو في الصلاة العلماء اختلفوا فيه يبسط أقوال العلماء وأخذ أقربها موافقة للدليل يبقى العالم نظر في النصوص طالب العلم المميز نظر في النصوص بفهم العلماء مش هيستقل بفهمه مستقل طب العم المقلد العلماء بيسموا العم المقلد يعني شغلته ايه؟ زي ما قلت لكم كده بيروح للشيخ يسأله اعمل ايه؟ الشيخ يقول له اعمل كذا يقوم عامل يبقى الناس على طالط طبقات العالم المكتهد طالب العلم المميز يتبع الثالث العام المقلد شغلته ان هو يسأل مين؟ المفتي العلماء بيقوله العام المقلد ده بيكتهد في حاجة واحدة بس ايه؟ اختيار المفتي ما هو لابد يختار الاوثق في الدين ما يختارش الشيخ بحبح اللي هو ايه؟ بيجيب اللي على هواه. لا لابد يختار الأوثق في ديني حتى يقلده في ذلك وطبعا العلماء في مسألة التقليد والاتباع لهم فيها كلام طويل في, في, في هل, هل التقليد جائز ولا غير جائز ولا هل, هل يجب الاتباع وغيره يعني مختصره يعني عشان المسألة دي ما نطولش فيها يعني هنقول فيها جمل كده اذا كان الإنسان قادرا على الاكتهاد وعدل عنه التقليد المحض فالعلماء بيقولوا هذا لا يجوز له يعني هو قادر على الاكتهاد يعني واحد من العلماء قادر على الاكتهاد يوم مقلد واحد تاني لا العلماء بيقولوا اللي ما ليس من التقليد بجائس بلا خلاف هو تقليد المكتهد الذي ظهر له الحكم باكتهاده ويقلد مكتهد آخر يعني واحد عالم بيملك أدوات الاكتهاد ويتركها وروح يقلت غير اللي ظهر له ما ينفعش ما ينفعش تاني حاجة لو كان قادر على الاتباع الاتباع يعني ينظر في الأدلة وتركها للاكتهاد وتركها للتقليد برضو ما ينفعش يعني هو إن كان يقدر ينظر في المسألة وينظر في أدلتها ويسيب ده يعني أضرب لكم مثال دلوقتي واحد رحضت فلوسه في بنك ماشي فيعمل حاج الفوائد البنكية اللي في البنوك دي تريبا لا يا جوز يقول لك بص انا عم مقلد وانا بقلد محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر السابق الدكتور محمد سيد طنطاوي ايه قال ان الفوائد البنكية دي تفوائد وليس تريب طب يا عم الحج ده القرآن والسنة وان دي فوائد بفايدة ثابتة وان فيها وفيها وفيها لك انا مليش داع انا بفهمش في الكلام ده انا اسمع كلام سيد طنطاوي ايه رأيكم في الامر الامر ده على حسب حال الشخص لو هو فعلا عمي مقلد ولم تظهر له الادلة مطلقا وعمل بكلام المفتي اللي افتاب الخطأ معذوق لكن لو هو شايف الادلة لكن اعرض عنها عشان عايز اللي على هواه هو ده المشكلة هو ده بقى التقليد المذموم هو يلزم الاتباع يلزمه الاتباع يعني ينظر في نصوص كتاب والسن وحل الله البيع وحرم ريب يقول لك ما انا معرفش القرآن يعني ازاي حرم ريب وهو ريب عنده كل العلماء ريب الفضل وربا ريب النسيئة ريب الفضل ان انت تاخد الحاجة مية ترجح مية وعشرين هو البنكي بيعمل ايه غير كده يقول لك ما يفهمش في الكلام ده لا انت مش عايز تفهم هو كده مش عايز يفهم عايز يقلد عشان ده التقليد ده موافق ليه لهوا يبقى لو قدر على الاجتهاد وعدل عنه إلى التقليد لا يجوز قدر على الاتباع يعني السؤال عن دليل المسألة وفهمها فاكتفى بالتقليد المحضب برضو ما ينفعش ماشي ايضا اذا ظهر للمقلدي بالحجة والدليل ان الحق بخلاف قول من قلده مش بالهوى هو فعلا بيعظم بي الشيخ فلان الشيخ من الشيخ اللي هم يعني ايه يتبعوه في مساله معينه بيقلد الشيخ محمد صالح العثيمين مثلا بس جبنا له بالادله قلنا له ده الدليل اللي استدل به في صحته والحديث الصحيح كذا وكذا وكذا وكذا وكذا بوضوح والمساله واضحه انا برضه هقلد الشيخ فلان الشيخ محمد صالح العثيمين برضه ده لا يجوز اذا ظهر, ظهر للمقلد بالحجة والدليل أن الحق بخلاف قول من قلده فلم يرجع عنه أثيما قال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وما يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا يخشى طبعا على هذا نوع زيغان القلب يعني والأدلة في ذم هذا التقليد كثيرة جدا طيب برضو من التقليد المزموم أن يقلد من هو ليس أهلاً للفتية إذا قلد واحد يا جوز له التقليد اللي هو العم ده راح سأل مين هو رمى على امراته يمين الطلق خلاص فعايز يطلع من الإشكال ده أم راح شاف الجمع اللي جم بيته خلاص وشاف مقيم الشعائر مش حتى الإمام مقيم الشعائر قال له يا عم الشيخ أنا رميت على مراته يمين الطلق أعمل إيه أم أفتاء بجهل بغير علم مين اللي غلطان في المسألة دي الاثنين غلطانين اللي أفتب غير علم فضل وأضل واللي رح سأل من ليس اهلا لمين للفتي أو لما يتحر أهلية من قلبه طبعا ده يعني لابد فيه صفات للفتوى أو صفات للمفتي أنه يكون عنده علم بالمسألة وعلم بالواقع أو مثل هذا أغلب الناس النهاردة ليس عندها تمييز ما بين طالب العلم وما بين مقيم الشعائر وما بين القارئ وما بين الداعية وما بين العالم وما بين يعني المسألة دي لها ضوابط ده حتى العلماء لما بيذكروا حتى في باب الاكتهاد يقولك فلان مجتهد يحطوا درجات الاكتهاد ده فيه مجتهد مطلق وفيه مجتهد جزئي مجتهد جزئي يعني ه نعم الاجتهاد يتجزأ ممكن واحد يجتهد في مسألة فقهية وفي بقية المسائل ما ينفعش يجتهد يخلط خلاص يعني هو بلغ درجة الاجتهاد وتحصيل ادواته في مثلا في ابواب الصلاة لكن تجي في ابواب الزكاة ما حصلهاش فممكن يجتهد في ابواب الصلاة ما يجتهدش في غيره وفي واحد العلماء بيسموه مجتهد مطلق ده ممكن يجتهد في كل حال في كل ابواب يعني الحنبلة مثلا ذكروا ان لم يصل الى درجة الاكتهاد المطلق في المذهب اللا 4 او 5 يعدوه قلق되ك شيخ الله سامة أم ابن القيم وابن قدامة القاضي ابو يعلق ا guellame اللذي عن ال دول يقول لك دول عليك مجتهد المطلق ممكن حتى يخالف المذهب وتلاقي ابن قدامة في المغني ممكن يخالف مذهب الحناب ل favourite وال packing وابن قيمة الصلاب mansion فيسمونه مجتهد مطلق خلاص وفيه مجتهد في المذهب وفي مجتهد جزئي فانا قصد الدرجات ديت الناس ممكن يكون عندها غفل عنه طب هو المطلوب منه ايه يستنصح في من يجوز تقليده مين اللي اسأله في ديني زي بالزبط ما هو رايح لدكتور بيسأل مين امهر طبيب في امراض القلب دكتور فلان يروح له ما بروحش لأي حد طب شمعنا في الدين ولما بترمي من الطلاق على امراضك بتروح لأي حد ما ينفعش ماشي ايضا من الاخطاء في مساله التقليد والاتباع ديت اذا اعتقد المقلد وجوب تقليد شخص بعينه التعصب اللي احنا لسه متكلمين عنه من شويه مثلا يرى فقه ابو حنيفه و وثناء العلماء عليه يقول انا يجب على, على الناس ان هي تقلد ابو حنيفه وكل الناس لازم تمشي ورا ابو حنيفه لابد شخص بعينه طبعا ده يعني نوع من الايه الضلال لان من الذي لا يخطئ مفيش حد الحق معاه على طول الخط ما تعتقد رجل أنه يجب على الناس اتحاد واحد بعينه اتباع واحد بعينه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فأنه تمام يجب أن يستتاد وده ده اللي بقول لكم اللي موجود عند متأخر المذاهب يقول لك كله يقول لك لازم كله وراء أبو حنيفة أو التاني يقول لك كله وراء يقول لازم وراء مع إن الإيماء أبو حنيفة كما ذكرت في الأسبوع الماضي إيماء أبو حنيفة نفسه والشفيعي وأحمد ومالك كلهم نصه على إذا رأيتم الحديث يخالف كل فاضغبه بكلام عرض الحق ويقول اذا صح الحديث هو مذهبي لما محمد بيقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا ليث وخذ من حيث اخذه خذ من حيث اخذه عن ايه قرآن والسنة ماشي يعني ده, ده تبيين كده المسألة الاتباع والتقليد عشان نقول للناس اللي انتو اللي بيقولوا السلفيون مقلدون لا ده احنا لا, لا نعلم أحدا عنده تحر في الأدلة وعدم تعظيم لأي كائن كائنا من كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم كلامه أبدا السلفين ما عملوا ليش كده يقدموا كلام حد على نصوص الكتاب والسنة أبدا لا نعلم مذهبا ولا طريقة ولا أناسا يطبقون هذا أكثر من السلفين ده احنا بسبب أصلا مسألة تعظيم الدليل دي ومسألة تربية الشباب على ذلك واتباع السنن وعدم تقديم أرائي غجال نشأ عندنا للأسف طائفة في الاتجاه الثاني في عندها نوع من الايه؟ التجارع على العلماء عشان كده الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق عايز نصبط المسألة دي في النص احنا عندنا طرفين وعايز وعايزين الوسط ايه الطرفين؟ واحد يقولك اللي يقوله الإمام تقوله أمين والطاط راسك وما تسألش عن الأدلة وتبقى مقلد بحت خلاص؟ ده طرف الطرف الثاني هم رجال ونحن رجال طيب يوم نظرف نصوص الكتاب والسنة وهو طالب علم ما زال يحبو في طلب العلم وقولك المسألة دي القول الصحي فيها كذا طيب يا ابن الكلام اللي انت بتقوله ده لم يقل به احد من السلف مفيش حد من المتقدمين ولا بالعمة فهم الفهم اللي انت فهمته ده يقولك هم رجال ونحن رجال مش, مش النص بيقوله كده طيب هو فهم النص ده حد يفهمه زي ما انت فهمته كده ابدا فده طرف وده طرف طرف مغمض ومسحوب من إله وطرف شمخ بأنفه وازدغى العلماء ولا عايزين كده؟ ولا عايزين كده؟ عايزين اللي في الوسط ايه اللي في الوسط بقى؟ ايه قرى كلام الشيخ بيقول النمى السلفي الحقيقي متبع للحق والدليل باعرف المسألة وبقول اه لان الحديث بيقول كذا والسنة بيقول كذا والقرآن بيقول كذا والعيمة بيقول كذا معظم لعلماء الأمة مقدر لجهودهم مش معنى أن انت طلعت مسألة في مذهب أبو حنيفة ان أنها مخالفة للدليل يبقى أبو حنيفة على جنب لا ييجي طالب علم مثلا يقولك والصحيح في هذه المسألة مسألة نكاح المرأة بغير ولي انه أن الولي من شروط النكاح أما قول أبو حنيفة بجواز نكاح المرأة بدون ولي فقول ساقط وباطل ومخالف براح حنانيك ماشي عم عرفنا ان القول الصحي كذا كذا لكن إيه لازمة الازدراء على أبو حنيفة رحمه الله عارفين ان ابو حنيفة اخطأ في هذه المسألة وهناك اسباب لهذا الخطأ ربما لم يصله الحديث ربما وصله بطريق غير صحيح مثلا فرأى ان اسنده اليه ضعيف وغيرها من الاسباب التي تجعل العلماء يقدم قول على قول لكن انت تصدر العلماء وتحط من شأنهم بسبب ان في مخالفة في او قول مخالف لقول هذا قطع مخطأ وده تربية للشباب على اصدراء العلماء شيخنا الشيخ الحيواني ربنا يحفظه ويمده بالصحة والعافية نبه على إن طريقة التعلم اللي بيتعلم بها بعض الشباب هي اللي بتجوروا لهذا المسلك إن بيتربى على كتب بعض العلماء اللي عندهم نوع من الحدة أثناء الخلاف وخص الشيخ بالذكر كتاب نيل الأوطار للشوكاني وكتاب كتاب ابن حزم كتب ابن حزم وكتب الشوكاني فيها هالنوع ده فلذلك كان الشيخ بينصح بعدم طبعا كتب الشوكاني وكتب ابن حزم فيها فوائد جمع لكن الشيخ بينصح بعدم البدء بها عدم لإيه البدء بها ليه طعام الكبار سم, سم الصغار لو جبت العديد الصغار حتة لحمة هيزوغ فيها ويموت فلذلك كتب الشوكاني وكتب ابن حزم كتب مفيدة جدا لكن ليس في مبتدأ الطلب ليه لإن ابن حزم بيسلك هذا المسلك يجي ينتصر لقول يوم يحط على القول الأخر ويخش فيه شمال فالكلام ده ما ينفعش مع طالب العلم اللي لسه مبتدئ انه هو يحط على اقوال العلماء يبقى التوسط في المسألة دي اتباع الحق والدليل وتعظيم جهود العلماء وعدم الحط من قدره لذلك قال انما السلفية الحقيقي متبع للحق والدليل معظم لعلماء الامة مقدر لجهودهم غير متطاول على فقههم وعلمهم ومتبع للحق ان وجده على مذهب شيخه مش مشكلة على مذهب السلف أو غيره مش مشكلة المهم يتبه الحق أينما وجده غير طعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء السلفي الحقيقي ايضا يستحيل أن يكون غلاما لم يبلغ الحلم وقد درس قليلا من القرآن والثن والسنة ثم يضع نفسه موضع علماء الأمة المشهود لهم بالخير والفضل فيقول مثلا أنا مثل مالك والشفعي يعني انا مش عارف مين اللي يجي له قلبي يقول كده بيقول انا مثل مالك والشافعي مين اللي يجي له قال بيقول الكلمه إن مثل مالك الشافعي مالك والشافعي بشر كالبشر يخطئون ويصيبون بس اعرف مالك والشافعي وذكاء الشافعي ولغه الشافعي وفقه الشافعي حاجه عجيبه اما اصحاب الشافعي يقولوا ان الشافعي بيكلم الناس يعني الشافعي عنده اللغة العربية طبعا كلام الشافعي حجة في العربية يعني لو في كلمة الشافعي تكلم بيها يقول لك اه اي بادية عربية فصح لان الشافعي ام وأرسلته للبادية ليتعلم منها اللسان الفصيح فلغة الشافعي حجة عند اهل اللغة الكلمة اللي يقولها الشافعي حجة في اللغة يعني الامام مالك امام دار الهجرة لماذا أبو حنيفة اللي تجرى عليه الناس ويخطأوه يقول عنه الشفيعي اللي هو من هو في الفقه يقول الشفيع عنه عن أبي حنيفة الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة يعني أي حد يعمل أي حاجة في الفقه بعد أبو حنيفة ده تلميز عنه فهؤلاء الجبال الأثبات يجي واحد النهاردة يحطوا رأسه برأسهم كده يقول أنا زي دول اش النصوص بتاع الكاب والسنة أراها وطلع منها اللي أنا عايزه أو أفهم كما يفهم أحمد بن حنبل أو أبو حنيفة بل يضع نفسهم موضعهما أو موضع هذا أو ليلا ويعرف السلف الحق بقى يعرف حق سلف الأمة وعلمائها ويجلهم ويحترمهم ويقدسهم بقدر تقديسهم للحق واتباعهم له وبرضو التقديس ده مش معنى أنه تقبل كل الأقوال حتى لو مخالفة للدليل إذا رأى شيئا من أقوالهم مخالفا للدليل اتهم نفسه أولا بعدم فهم الدليل وعذرهم ثانيا في اجتهادهم لربما لم يصل إليهم الدليل وده كتير جدا جدا ان تجد عند الإمام أبو حنيفة قول مخالف لصريح الحديث ويبقى السبب أن الإمام أبو حنيفة لم يصل له الدليل وده برضو ليه لأن الإمام أبو حنيفة نشأ فين؟ في بغداد او في منطقة العراق ومنطقة العراق العلماء بيقولوا كان فيها مرويات الحديث قليلة فشاعة فيهم الرائي الاكتهاد برائي لأن الحديث قليل ده عكس الحجاز الحجاز كانت المرويات كثيرة فشع فيهم الدليل فالإمام أبو حنيفة كل ما تحصل عليه من الأحاديث اللي عم بيقوله أبو حنيفة لم يروي إلا ثمانية عشر حديث طب الله قال الإمام أبو حنيفة ده جابل لما يعمل مذهب فقهي وليس في يديه إلا ثمانتاشر حديث طب الإمام أحمد بن حنبل الإمام أحمد بن, بن حنبل المسند فيه تمانية حديث المسند فيه 28 ألف حديث وإن أبو حنيفة 18 حديث فيه نسبة وتناسب مفيش فلذلك في مسائل كتيرة تجد الأقوال يقولك إيه والحديث فيه كذا وأبو حنيفة يقوله بخلافه لأنه ما وصلوش الحديث أصلي أمتع كتاب تقرأه عشان يقولك إيه سبب اختلاف العلماء وإيه سبب أن العالم ممكن يقول بقول والدليل خلافه كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلى من أم تعمى أن تقارئ في هذا الباب يقول لك إيه سبب اختلاف العلماء وإيه سبب أن يكون في نص وتلاقي إمام من الأيمة بيقول بخلافه عدلك أكثر من عشر أسباب يخلي العالم أو جاء كانت سببا في أن العالم قال قولا مخالفا للدليل الكتاب مطبوع في ضمن مجموعة الفتاوى الكبيرة ومطبوع مستقلا في رسالة ما يقوم من سبعين صفحة كده الكتاب يسمه رفع الملام عن الأيمة الأعلام الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق بيتوجع ويقول ولقد رأيت بعيني غلمانا لم يتجاوز السابعة عشر من عمرهم لم يحصلوا من العلم إلا قليلا إذا ذكر لهم اجتهاد إمام يقول نحن رجال وهم رجال عجبا متى كنت رجلا في العلم حتى تضع نفسك على قدم المساواة مع أولئك كان الأولى أن يقول هذا ما فهمته أو هذا حد علمي ولم يتعبدني الله عز وجل إلا بما استطعت فهمه وإدركه باختصار السلفيون ليسوا مقلدين وإنما هم متبعون متبعون يعني إيه؟ يعني يتبعون الحق بدليله من الكتاب والسنة أو الإجماع أو القيص ثم هم أيضا ليسوا أهل وقاحة ولا تطول على العلماء أو على مقام العلماء بالتجريح والطعن والتشنيع وإنما مقالتهم دائما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وكذلك السلفيون يردون مختلف فيه مختلفة فيه من علم إلى كلام الله وكلام رسوله ويسترشدون في فهم كلام الله وكلام رسوله بكلام أئمتهم وسلافهم الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وليس عيبا أن نسترشد بأقوال هؤلاء ما هم دول القرون الذين شاهدوا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية في حديث المتفق عليه من زيادة رشوان ما بيقولوا أنه ضعيف لا متفق عليه عن خير مسلم خير الناس قارني ثم الذين يولونهم ثم الذين يولونهم ليس عيبا أن نسترشد بأقوال هؤلاء ليه أولا لأننا لم نشاهد التنزيل كما شاهدوه الصحابة أعلموا منا بكلام الله وكلام رسوله شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث بالخير والفقه ولإخلاصهم وتفرغهم الطويل للعلم والعمل باختصار الشيخ بكري الكلام بيقول السلفية ليس مقلدا وهو أيضا ليس متبح... تبجحا وقحا يزعم وأنه يستطيع الاستغناء عن فهم الصحابة والتابعين وعلماء الأمة وسادتها الذين حملوا هذا الدين بحق وبلغوه بإخلاص عبر عصول الإسلام إلى يومنا هذا لكن السلفية الحقيقي متبع مسترشد مبصر باحث عن الحق أبدا وعن الدليل مطلقة معظم لعلماء الأمة وسادتها غير مفتش عن العيوب والهفوات انا قرأت لأحد الباحثين بيقول ان انا كنت بصدد تأليف كتاب اسمه يعني اسم بنوع من السجع كده مش فاكر بالضبط, بالضبط بس بيقول ايه كتاب فيه مخالفة ابي حنيفة للسن يعني بيقولك انا هتتبع مذهب ابو حنيفة بيقولك انا دورت في المذهب لقيت اكتر مذهب في مخالفات للسنة مذهب ابو حنيفة والكلام ده ممكن يكون في جانب من الصواب لكن في جانب كبير من التجن لان زي ما قلنا مذهب ابو حنيفة قائم على عدد قليل من الاحاديث وهذا ما كان بيد ابو حنيفة لكن ان واحد يبقى شغلته يمسك ماذا يبقى ابو حنيفة ويقول لك هذا خطأ هذا باطل هذا كذا وهذا كذا يبقى شغلته تتبع سقطات العلماء والتشنع عليهم واحد يقول لك انا كنت بصدد تأليف لكن نصحني بعض الايه الافاضل بعدم الشروع في ذلك يا عم انت لو عارف انت عايز تتبع الحق ما تدور على كلام العلماء لكن تتتبع زلات العلماء وتنشرها وتقول فلان أخطى وفلان باطل وفلان هذا وهكذا وزي ما قلت لكم اتتبع طريقة ابن حزم في التشنع على المخالف والحط عليه هذا ليس بصواب بيقول غير مفتش عن العيوب ولا التي لم ينجو منها أحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو السلفية الحقيقي ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك كده خلصنا مقدمة الطبعة الثانية من الكتاب وكان فيها مسألتين في قمة الأهمية مسألة أصل كلمة السلفية ومسألة التسمي بالسلفية ومشروعيته والمسألة اللي بعد كده مسألة اتهام السلفيون بأنهم مقلدون بقية الرد على هذا الاتهام أن اللي بيتهم بيقول أنتم مقلدين لابن تيمية مقلدين لمحمد عبد وهاب سنجعل إن شاء الله في المرات القادمة يعني وزي ما قلنا برضو في الأسبوع الماضي أن احنا لو سالنا. من هو مؤسس المذهب السلفي او الدعوه السلفية من هو مؤسسها الجواب لا يوجد مؤسس المذهب السلفي او المنهج السلفي هو النبي صلى هو رسول الاسلام طيب واحد بيقول بس انتوا المذهب السلفي الشيخ محمد بن عبد الله وهاب او ابن تيميه او غيره احنا في سماء المذهب السلفي او الدعوه السلفيه دي محطات لا ينبغي أن تغفل في تاريخ الإسلام فإحنا هنقف عند هذه المحطات قبل أن ندخل إلى الكتاب هنقف عند هذه المحطات إيه أهم المحطات في تاريخ تطور الفكر السلف هنذكر أربع محطات محطات كثيرة والعلماء نجوم كثيرين بس إحنا هنذكر أشهر أربع محطات المحطة الأولى الإمام أحمد بن حنبل ومحنته اللي كانت علامة فارقة في تاريخ المسلمين لما أحمد بن حنبل والشيخ الاسلام تيميه وجهوده في انعاش المذهب المنهج السلفي والشيخ محمد بن عبد رحمه الله وجهوده ايضا واحنا ناخد بقى احد المعاصرين اللي كثير من الناس ما يعرفوش عنه لكن هننوه بجهوده هو الإمام عبد الحميد بن بديس رحمه الله ها ها يعني المغلقه دي ممكن نتكلم عن كل واحد من هؤلاء امام احمد بن حنبل الشيخ الاسلام عبد الوهاب الامام عبد الله عز أقول قولي هذا وأستغفو الله العظيم لي ولكم الأسئلة اللي جات سؤال المشكلة الآن أنه حدث بالفعل تعصب للإسم فرج علينا من يقول والله لن يدخل الجنة إلا من كان سلفيا ما احنا قلنا أن علاج المريض مش بقتله علاج المريض بمدوات الداء داء التعصب يعالج بتعميق الولاء على الكتاب والسنة ورفض أي لفظ مخالف خلاص فمن قال لا يدخل الجنة إلا من كان سلفيا نقول هذا خطأ ولا وكلام الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق لا نوالي السلفي وإن كان مبطلا فمن يقول هذا خطأ لن يدخل الجنة إلا من كان سلفيا هذا قول فيه نوع من التعدي خلاص وبنقول إن احنا لا نلزم الناس جميعا بالتسمي بالسلفي نقول إن كل ملتزم بالكتاب والسنة هذا خير فحدوث تعصب للإسم علاجه بنبز التعصم كما العلماء على طول الازمان حدث تعصم لماذا بابو حنيف أنا, عاي... انا ممكن اجيب لكم اقوال للكرخ من الحنفية واقوال لشافعية واحد بيقول يعني وانا شافعي يوم ما بقيت ووصيتي للناس ان يتشفعوا يعني انا طول حياتي شافعي ووصيتي وانا موت ب... للناس ان هم يعملوا ايه يتشفعوا واحد تاني بيقول كل قول مخالف لقول ابي حنيفة فهو مردود كلام الكرخ كلام صعب جدا جدا بيقول كل اية تخالف قول أبي حنيفة فهي مؤولة وكل حديث يخالف قول أبي حنيفة فهو إما ضعيف أو مؤول طيب الكلام ده حلو إيه حلو إنه نقول الكلام ده غلط ونعظم كلام أبي حنيفة لكن مش الحل إنه نلغي مذهب أبي حنيفة واضح؟ السؤال الثاني أرى أن تدريس كتاب يحمل فكر معاين الدعوة السلفية أقر ما يكون إلى التعصر حيث أن المعهد عام للجميع السلف والإخوان وغيرهم ممن يريد العلم الشرعي من إصليه الكتاب السن هو الليjis بقعت السؤال اختلط عليه كلمة الدعوة السلفية ان الكتاب اسمه الأصول العلمية للدعوة السلفية بالتنظيم او التيار اللي اسمه الدعوة السلفية اللي لها مجلس إدارة ولها رئيس ولها نائب ولها أتباع لا ده تدخل في الأمور الدعوة السلفية اللي مقصودة في كتاب الشيخ عبدالرحبان عبدالخالق مش هي الدعوة السلفية اللي زرحه السياسي حزب النور لا ده حاجة وده حاجة. بدليل مثلا ان الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ولا هو عضو في الدعوة السلفية دي ولا هو عضو في حزب النوء الدعوة السلفية التي نقصدها هو التيار السلفي بمفهوم الشامل العام اللي هو الرجوع للكتاب والسن بفهم سلف الام خلاص؟ فاحنا مش بندرس دلوقتي قواعد لتيار سياسي. دي احنا بندرس تيار عام بيدخل تحت بيدخل او من مؤسسة هذا المذهب ومن اتباعه كل السلفيين الذين يقولون بالكتاب والسنه فهم سلف الامه في مصر وفي اسكندريه وفي القاهره وفي السعوديه وفي وممكن نعد رموز السلفيين احنا النهارده لما هنيجي نتكلم عن رموز السلفيه انا اخترت الشيخ عبد طبعا الشيخ معروف ومحمد عبد الله معروف والامام احمد معروف لكن انا اخترت الشخصيه الرابعه مين عبد الحميد بن باديس ده جنسيته ايه الجزائر الجزائري مش مصري اصلا فاحنا لا نتكلم عن أصول العلمية للدعوة السلفية اللي هي بالأسكندرية لا هنتكلم عن الدعوة السلفية اللي هي السلفية بمفهومها الشامل العام وإحنا هتلاقي الكلام كده الأصول العلمية للدعوة السلفية التوحيد هو حد من إخوان أو سلفين أو غيره مختلف على الأمر ده لا التوحيد والاتباع والتزكين فالأمر مش انتصار لمذهب او طيار سياسي معين ده الأمر بيان لعقيدة سلف الأمة رضوان الله عليه كل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم